ب س م ِ ا ل ل َ ه ِ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ا ل ر ح ي م إ ذ ا ا ل ش م س ك ُ و ر َ ت و إ ذ ا ا ل ن ُ ج و م ك َ د َ ر َ ت و َ إ ذ َ ا ا ل ج ب ا ل س ي ر َ ت و َ إ ذ َ ا ا ل ع ش ا ر ُ ع ط ل َ ت و َ إ ذ ا ا ل و ح و ش ح ُ ش ِ ر ت و َ إ ذ َ ا ا ل ب ح ا ر س ُ ج ر َ ت و َ إ ذ ا ا ل ن ُ ف و س ُ ز و ج َ ت و َ إ ذ ا ا ل م َ و ْ و د َ ة س ُ ئ ل َ ت ب أ َ ي ذ َ ن ب ق ت ِ ل َ ت و َ إ ذ ا ا ل ص ّ ح ف ُ ن ش ر َ ت و َ إ ذ ا ا ل س م ا ء ك ُ ش ط ت و َ إ ذ ا ا ل ج ح ي م س ُ ع ر ت و َ إ ذ ا ا ل ج ن ّ ة أ ُ ز ل ف َ ت ع ل م َ ت نَفْسٌ م ا أ َ ح ْ ض ر ت ف َ ل ا أ ُ ق س ِ م ُ ب ِ ا ل خ ن َّ س ا ل ج َ و ا ر ِ ا ل ك ن َّ س و ا ل ل ي ل إِذَا ع َ س ْ ع س َ و َ ا ل ص ّ ب ح ِ إ ذ ا ت َ ن َ ف َّ س إ ِ ن ه ُ ل َ ق َ و ل ر َ س و ل ٍ ك َ ر ي م ذ ِ ق ُ و َ ة ٍ ع ن د َ ذِي ا ل ع ر ْ ش م ك ي ن م ُ ط ا ع ث م َّ أ َ م ي ن وَمَا ص ا ح ب ُ ك ُ م ب ِ م َ ج ن ُ و ن وَلَقَدْ رَآهُ ب ِ ا ل أ ُ ف ُ ق ِ ا ل م ُ ب ي ن وَمَا هُوَ ع ل َ ى ا ل غ َ ي ْ ب ب ِ ض ن ي ن و َ م َ ا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمِ ف َ أ َ ي ْ ن َ تَذْهَبُونَ َِ ن ْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ل ِ م َ ن ْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ و َ م َ ا تَشَاءَ ه و ل ن َ ل ل ا ا أ َ ش َ ا ل ن ي ل ه ش ا ه ُ ا َ ء ا ل ب ل ه ّ ا ل ر َ ا ل ع ِ ل م ي ن ا ل م م